وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقل ولقد جاءهم من الأنباء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 وحملناه على ذات ألواح ودسر تجريب أعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسر القرآن للذكر فهل من مذكر كذبت عادو فكيف كان عذابي ونذر إن صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقع فكيف كان وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرُ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالِ وَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْعَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا عَلَيْهِم صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ فَكَانُوا كَشِيمِ مُحْتَضِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَلَمْ يَمْتَثِلْ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إِنَّا زلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك جزى من شكر ولقد عذروهم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 بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا ما السسق إنا كل شيء خلقناه بقدر